ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم قل أ ع ذ برب ا ا ل ن ملك الناس ا ل ن ا س من شر ا ل و س ا ل ن ا ا س ل ذ ع ي و س و و في ص د م الاسلاميه ن من ا ج ن ة و ل